قَالُوا اخْسَؤُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُون إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَتَخَذْتُمُهُمْ سُخْرِيًّا حَتَّى أَنْ ثَوَاكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ قَالَ كَم لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ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 فَتَعَالِ اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيم وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُل رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ صَدَقَ الله العظيم